شبكه الطريق الى الله تقدم لكم هذه الماده فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فان ثلق فكان كل فتق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين عاشوراء كان يعني عند المسلمين يوم عظيم نجا الله فيه موسى ومن معه واهلك فرعون ومعه ونحن نصومه واحتسب والله يكفر سنه فجاه صار عاشوراء هذا الماتم وصار موسم حزن وصارت القضيه يعني آه الان آه خلاص يعني لانه وافق مقتل الحسين رضي الله عنه فار نياحه والنياحه حرام من كبائر يعني ما, ما لكم كيف تحكمون طبعا قابلهم طائفه خلوا عاشوراء عيد ففي بعض الناس الاحتفال والزينه والحلويات وضار والتوسعه على الاولاد وفعل عيد عيد فناس سووا مأتم وناس سووا عيد وكلاهما فمحرم ليش جعلوا عيد محرم قالوا لان ذلك تشبها لان في ذلك تشبها باليوم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته وبعضهم يعني المبتدعه طبعا بيتهجر فرصه اه يا عاشوره يلا اعملوا صيام اعملوا صلاه مخصوصه صلاه ليله عاشوره دعاء يوم عاشوره الطواف بالبخور على المنازل و بعضهم يعني بعض الجهال عندهم رقيه ساقطه للاطفال يقول هذه رقيه وقايه للاطفال الى العام القادم واضيفت الاضافات والتوابل والبهارات الباطلة اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انتهينا من احدث في امرنا ما ليس منه فورد انتهينا